والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب وَنُهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَنْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ما القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرؤ منهم كما تبرؤ منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا Halal, baik, ولا تتبع خطوات الشيطان. Innuhulukum عذوب. Inna ma yamurku bi al sulu وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون